له ما في السماوات وما في القرض وما بينهما وما تحت الثراء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ رانا فقال لاهلهم كثو اذ رانا فقال لاهلهم كثو انني انا استنا ولعل لاتيكم منها بقبص لعل لاتيكم منها على النار هدى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 قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جنائك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى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 قالا ربنا إننا نخاف أي أن يفرط عليناك وأن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم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 وسلك لكم فيها سبل وأنزل من السماء ماء مِنَ من السماء ماء فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كل ورعو أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وقلق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرات سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى ولا امنتم له قبل ان ااذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا تقطعن ايديكم وارجلكم من خلال فَلَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ فَلَنْ تَعْلَمُوا أَيُّ نَارٍ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ فَاقْضِ مَا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 يا بني إسرائيل لقد أنجناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك أوقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إلَيْهِمْ قَوْلَهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَوْرَهُ وَلَا نَفْعَهُ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُ أَمْرِي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 هَيَا دَارُهَا طَأْ لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلا أَمْتًا يَوْمَئِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ دَاعِ وَجَلَهُ وَخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ وَخَشَعَتِ الْقَصَائِرُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا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 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هغما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى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 فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقع إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحرى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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق عبك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى